Haal het, het, merk dat we gaan rijden. Zijden we والعرف علته we leren وعد we gaan rijden. We gaan rijden, we gaan بعدير في راس رج من ويت السموم يوم خفت العين تبكي جت بلبيته والله اني ما تشافق لمطلع الرجوم يوم شفت ديارنا شرق منه قبلته بعدين في راس رج من ويت السموم يوم غبت لعنت ابكي خجيت بلبيته والله اني مايت شاف اقل مطلع النجوم يوم شفت ديارنا شرق من هون قبلته يوم شفت ديارنا شرق من هون قبلته سالتني اغني وعيال يذم سايد الحال وحالي من جيل الهدوء ومدمعت عيني بينه الدمع شيله ja, Dior Lyon, ja, Lit, hem, haat het som Lit, wek, tienk, het mabel, Lit, taal, wat, ضرب, t'a, Kalib, een, tho, b, ho, lit, z, H, لا توقت قد ما ضال يتعوض طربته قلب ثابه ويلبسه ما عرف عن رخم وقتنا قل التكات بوكثر وخمتنا وقتنا قل التكات <تصفيق> <تصفيق> شال الهدم ومذاعت عيني من منع شي نهلته كبدي اللي كانها تطعن بحد السهم وصدري اللي دائما الدوم تقرا عبرتها شاب راسي قبل وقت هوا كثر الهموم شفت سلمة بالمسايري محدنا خليتا كبدي اللي اكناها تطعان بحد السهم وصدري اللي دايما دوم تقرأ عبرتا شب راسي قبل وقته واذا كثر الهموم شفت سلمى بالمساء يرمحدن خليته شفت سلمى بالمساء يرمحدن خليته وعي يا لا يذوب زايد فيه التواني وانا بعليته ولا حيل لحالي وعد سامي من شيل الهدا عيني من ادفع شي لهلتا والحرار الصايده والله انها ما تحوم فك وسبوقه ما عادك يلقط حبتها اشهد انه صح ما غير وجه الله يدوم كل شيء اللي انكتب لك تقبل قدرته والحرارة الصايده والله انا ما تحوم فك وسبوقه ما عادك يلقط حبته اشهد انه صح ما غير وجه الله يدوم كل شيء اللي انكتب لك تقبل قدرته كل شيء الهم كتاب لك تقبل قدرته ادعو وعيانا يذم زايد بيه التراني ولا نعرف علته يا حيل نحالي وعاد سالم من الهدم ما تبعت غني منك تبع شي maar